اعتبر أيها المغرور بالعمر المديد أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد وأخ القوة والبأساء والملك الحشيد دان أهل الأرض طرا لي من خوف الوعيد وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود فدعانا لو قبلناه إلى الأمر الرشيد فعصيناه ونادى ما هل من محيدي فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيدي